الله سبحانه وتعالى خلق العالم على هيئة معينة ونظام معين الله جل سانه لا يخرق هذا النظام إلا لمعجزة المعجزة هي تكون في الحقيقة خرق لهذا النظام بإرادة الله لأنه واضع النظام هو الله بلا شأنه بيتصور بعض الناس أنه خرق العادة خرق عادة البشر العادة البشر ليست يعني ليست معيار يعني بحيث انه قرقه يعني بتصير شيء كبير يعني خرقها حدث اعاده البصر يعني يعني تعديه موعد معين اذا صدر هذا الامر لا يستلزم هذا الدلال على شيء اخر بل خرق الله سبحانه وتعالى للكون اذا طرق هو هو المعتد هذا هو المفهوم العظمه يعني العلماء بيعبروا عنها انه خرق عادة الله في خلقه النظام, الكون. النظام اللي كوني النظام الذي خلقه الله تعالى في الكون كله. في في الكون. أيوة خارج للنظام الكوني نفسه. بعض الناس بيرادة الله لأنه أصلاً وضع هذا النظام كان بيرادة الله. فخرقوا أنبيا بيرادة الله. شوف كيف في المسألة؟ <تصفيق> بعض الناس يتطورون أن الصحراء خرق للعلاقة وليس الصحر خرق للعلاقة بل هو عبارة عن اتغلال لقوانين معينة ونظر معينة موجودة في الكون وليس التحر من لاب المعجزة ولا المعجزة من لاب التحر حتى يقارن هذا بذلك إذن هذا حقيقة المعجزة وتكلمنا عليها ثابتا قال قرق للعارة مقرون بالتحدي مقرون بالتحدي يعني لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن هذا القرآن خرق عارة البشر هذا ليش الآن؟ في لأن المعجز تتعلق بالبلاغة وما يدور مع البلاغة مش فقط العجزة. العلماء لما يقوله الكلام الإعجاز في النظم مش فقط الإعجاز في النظم بحيث فقط في المعاني في نظم الكلام بل في النظم معنى العين من المعاني وارحكي في المسألة، نظم القرآن وصل إلى مرتبة عالية جدا بحيث أنه البلاغة البشرية تتفاوت لها حد الأدنى وحد الأعلى البلاغة بلاغة في البصر لها حد أدنى وحد أعلى القرآن لم يقع ضمن هذين الحدين بل تجاوز هذين الحدين حتى أنه صار هناك إعجاز وعزب عن البصر عن كل البشر في الوصول إلى مثل هذا النظر لذلك العلماء ابتكروا علم البلاغة, حتى علم البلاغة حتى يجعلوا هناك قوانين معينة مصار إليها ومعدودة عددا كيف نحن نتكلم في علم التوحيد بقوانين ونظم إلى أكرهين جعلوا اللي البلاغة مش على الذوق والحذن بل لها قوانين بحيث أنهم يقولوا أثنى مراتب البلاغة هي القوانين التالية واحد اثنين بلاغة وأعلى مراتب البلاغة كذا كذا والقرآن تشاوة أعلى هذه المراتب بالدليل الـ الـ الـ الواضح لذلك هنا ابتكروا علم البلاغة لغة العرب والأدلة وغير ذلك بحيث أنهم يستخدموا من هذه القوانين دليل على إعجاز القرآن لأنه ممكن واحد يحكي ما تدليل على أن القرآن معجز طب إذا هو كان لا يعرف أصلا قوانين البلاغة كيف يعرف الإعجاز فيجب علينا أن نضيّن له أن البلاغة لها قوانين واحد اثنين ثلاثة أربعة وذلاغة تفاوت لها أجنى ولها أعلى القرآن تخطى كل هذه المقاييس. بحيث انه لا أحد من الباحث استطاع ان يتيقن الى هذه الدرجه طبعا كلام ثاني بالبدايه العرب يعمل متاثر بالحكم السليم نعم نعم والعرب إليها في بعض ليس كل العرب يعني ملكاتهم النفسيه واحد ولا كل العرب بلاغتهم واحده العرب يتفاوتون يعني قوه في البلاغه لذلك كانوا يستمعون مثلا في أسواق أربع أسواق مسحورة منها سوق عكاظ. كان مش كل مش أي سعر يعني كل واحد يحكي سعره يتكلم في هذا السوق. كان في كل الشعراء اللي يتكلموا فيه وكان هناك ناس معدودين اثنين أو ثلاثة يسمعون هذا الشعر. فيحكمون من هو الشعراء شعرهم ومن يعني كان يقارنوا بين زهير ومثلا إمرؤ قيس يعني هذه درجة من المقايدة. مش بين واحد حكي له بيتين سعر في الشارع ومتذاع عن حاله يق. كان عندهم حس وذوق بحيث أنهم يستطيعون أن يقيسوا التفاوت في البلاغة بين هؤلاء الححول. وكان فيه مناقشات تصير من الشعراء يسألوا المحكمين يسألوا المحكمين عقواً الحكم يقول لماذا فضلت شعر فلان على شعري فيقول له أن تقول كذا وكان ينبغي أن تقول كذا وهذا قال كذا وقد أصاب في عنده معيار مش فقط مجرد حسه يعني مش خير. فالعلماء يعني تقرأوا هذه الأمور واتطلطوها وقيدوها ما رعبوها فقط محصورة في ظلم واحد معين لقيروها في الكتاب وضع كيف المسألة قال ملاحظة الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة طبعا المعجزة يجب أن تكون مقرونة بالتحدي كما تعلمون ويستحيل أن يتم هناك معارضة لها قال الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة ولا مقدمة لها أو هو مقدمة مقدمة لها يعني وهي للأولياء فالمقرون بدعوى النبوة معذرة فالمقرون بدعوى النبوة معذرة يعني الأمر الخارق المقرون بدعوى النبوة يسمى معذرة والمقدمة للنبوة يسمى إرهاطا إيش؟, إيش يعني هو المقدمة لها والمقدمة للنبوة منه المقدمة يعني الأمر الخارق الذي يكون مقدمة للنبوة يسمى إرهاق إرهاق يعني عليها للنبوة. فإنه للأمبياء سابق على دعوة النبوة كتضليل الغمام له كتضليل الغماملة صلى الله عليه وسلم وإعارة وأيضا يسمى بعض المعجزات. الخارف للعادة أكبر بعض الخارف للعادة يسمى إعانة وهي ما تطع لبعض عوام المؤمنين الذين لم يطلوا لمرتبة الولاية تخليصا لهم من المحن والمهالك من ذلك إكرام الله سبحانه وتعالى لهم واستدراج أيضا بعض الخارف للعادة يسمى استدراجا وهو ما يقع لبعض الكفرة والفسقة مطابقة لمرادهم مثلوا عليها بإيش؟ بما يحصل للتجال في آخر الزمان حين يقتل الإنسان ثم يفين هذا دراج، هو إلى سماء وإلى آخر هذا من باب الاستجراط وليس نعم مجدين. لا لا هذا يعني كلام <تصفيق> ممكن يكون من هذا الباب، نعم. هي إعانة. لا هي الإعانة لعوام المسلمين هذا الولي، يعني هذا من كبار المسلمين، هي فقط هذا الفقيرين، جميل، نعم. قال وإهانة وهي ما تقع للفساق والكفراء أيضا مخالفة لمرادهم كما وقع لمسيلمة الكذاب أنه بذق في بئر ليذاد حلاوة فصار ملح مزاجا على خلاف ما أراد. وابتلاء وهنا يحصل على يدي من يريد اضلال القلط كالدجال مثلا واما السحر والشعذى فليتاه من الخوارق لاحظ كيف واما السحر من الخوارق لان لهما أسبابا تتعلم و علم آه علم عيض لهما أسبابا تتعلم وهذه الخوارق لا تاثير للعباد فيها اي شيء لا تاثير للعباد <تصفيق> ليس العجال هم الذها يتلكون بل هم يكسببونها بنفس النبان السابق ونفس على نفس القواعد السابقة وإنما الفاعل هو الله وحده طيب إحنا نتوقف إلى هذا الموضع وإن شاء الله نكمل في الماضي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد